بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الدرس الحادي عشر يقولون ما فات لا يعاد بل المعاد من أجل الفهم يجب أن يعاد المعاد من أجل الفهم يجب أن يعاد ويقولون أيضا كلما تكرر الشيء تقرر سبق في الدرس الماضي الكلام على التنوين على تعريفه وعلى بعض أنواعه مستعملة ذكرنا أن التنوين مصدر نون ينون تنوينا ومنه نون الطائر إذا صوت والتنوين استماحا نون ساكنة زائدة تتبع آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط استغناء عنها بتكرار الشكله عند الضبط بالقلم وقلنا بان العلماء قالوا هو أنواع منهم من قال 11 عشر نوعا ومنهم من قال يعني كتنوين الترنم وتنوين المناسبه وتنوين الاضطرار وتنوين التمكين وتنوين التمكين وتنوين العوض وتنوين المقابله ولكن قلنا ينبغي أن نذكر ما هو معروف عند الطلبة في البداية في أول الطلب، فذكرنا تنوين التنكيم وتعريفه وتنوين التنكير وتعريفه وتنوين العوض وتعريفه وتنوين المقابلة وتعريفه، وذكرنا أن تنوين العوض إما أن يكون في ماذا؟ إما أن يكون عوضا عن الحرف وإما أن يكون عوضا عن الكلمة وإما أن يكون عوضا عن الجمله وإما أن يكون عن الجمل عن الجمل هذا قال به كثير من العلماء تنوين عوض عن الجمل تنوين عوض عن الجمل ثم ذكرنا ايضا بعض الامثله والآن وصلنا إلى قول المصنف وحروف القسام وهي الواو والباو والتاء طبعا قد يتساءل البعض لماذا أخرنا الكلام على حروف القسم مع أن المفروض أن تذكر مع حروف الجر عندما ذكرنا قول المصنف رحمه الله تعالى فالاسم يعرف بالخفضي والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفر فاذا هو كان ينبغي ان نذكره مع حروف الخفر ولكننا لم نتبع ترطيب المصنف وهو نفسه عطف بالواو ليبين لنا على ان الترطيب ليس ملزما فالملزم ان تعرف علامات الاسم لذلك لما كان الكلام على حروف القسم طويلا اخذنا الكلام على حروف القسم وعلى ال وعلى أل فاليوم ان شاء الله نحاول أن ناخذ حروف القسم ناخذ حروف القسم ولذلك المصنف قال وحروف القسم ويجوز أن تقول وحروف القسم فاذا قلنا وحروف تكون معطوفه على ميم وهي ميم واذا قلنا وحروف تكون معطوفه على ماذا على حروف الخفض قبل الكلام على حروف القسم احب ان اسال هنا كم هي حروف او جمله وعدد حروف القسم كم هي طبعا انتم تعلمون أن حروف القسم لم يذكرها المصنف جملة واحده فالجواب ان نقول حروف القسم عفوا حروف الجر ليس حروف القسم حروف الجر عشرون حرفا عشرون حرف لكن المصنف ذكر هنا كم ذكر ذكر اثنين عشر حرفا ذكر اثنين عشر حرف وذكر في باب الاستثناء ثلاثة أحرف ذكر خلا وعدا وحاشا إذن اثنى عشر حرفا اثنى عشر أغف لها حروفا ثلاثة إذن كم حرف خمسة عشر حرفا وذكر أيضا في باب العطف ماذا ذكر؟ ذكر حرف واحد ما هو؟ حتى حتى على القول بأن لها أنواع أربعة لأن حتى تكون حرف جر وتكون حرف نصب وتكون حرف عطف وتكون حرف التداء لها أنواع أربعة أو إعرابات أربعة حرف جر وهذا هو المقصود على حد قوله تعالى حتى مطلع الفجر حتى حرف جر مطلع مجر ولها إعرابات أخرى ومعاني أخرى ولذلك قال القائل تكون حتى حرف جر يفتا وحرف نصب للمضارع وحرف وحرف عطف ثم حرف الابتداء فهذه اربعه مقيده كحتى مطلع وحتى يحكم والناس جاءوا كلهم حتى العامه يا عجبا حتى الكليب سبني حتى الجياد ما لها للارسول فذكروا لحتى انواع اربعه والذي يهمنا من هذه الانواع نوعا واحده ما هو كونها حرف جر فإذا المجموع الآن المفرقة في باب الاستثناء وفي باب العطف وفي علامات الاسم المجموع كم حرف ستة عشر حرفاً وذكر وزاد في باب محفوظات الأسماء زاد حرفين اثنين وهما مذ ومنذ فيكون المجموع كم؟ يكون المجموع كم عثمان ثمانيه عشر حرفا وبقي له حرفان بقي عليه حرفان وهما لعل ومتى ولماذا لم يذكر لعل ومتى قالوا بانه لغرابتهما لم يذكرهما لغرابتهما لم يذكرهما فلذلك يكون مجموع ما ذكر المصنف من حروف الجر ثمانية عشر حرفا وأغفل لعل ومتى لغرابتهما. بينما ابن مالك ذكر عشرين حرفا ركز معي السؤال. ابن مالك كم ذكر عشرين حرفا فقال هكا هكا بمعنى خود هكا حروف الجر هكا حروف الجر وهي من الى هكا حروف الجر وهي من الى حتى خلا حاشا عدا فيعا على أعيد البيت هكا حروف الجر هكا بمعنى خذ اسم فعلي ابن ملك يقول والفعل من أسمائه عليك وهكذا دون كما إليك هكا هكا يعني خذ حروف الجر ايها الطالب هاكا حروف الجر وهي من الى وهي من الى حتى خلا حاشا عدا في عن على كم ذكر في هذا البيت هاكا حروف الجر هاكا حروف الجر وهي من من الاول الى الثاني حتى الثالث خلا الرابع حاشا كم الخامس عدا السادس في السابع عا التاسع على العاشر فذكر في البيت الاول عشرة احرف وذكر في البيت الثاني عشرة اخرى فيكون المجموع كم عشرين حرف قل البيت هاكا حروف الجر وهي من الى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ ربا مذ منذ مذ منذ يقول الحادي عشر مذ منذ ربا اللام كي واو وتا اي مذ منذ ربا اللام مذ منذ رب اللام صحيح مذ منذ مذ منذ ربا اللام كي واو وتا كي واو وتطي مذ منذ رب اللام كي واو وتا كم ذكر في هذا الصدر ذكر مذ ومنذ وربا واللام وكي والواو وت ذكر كم سبعة كم بقي له اذا منذ رب اللام كي واو وتا منذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والب ولعل ومتى ولعل ومتى فيكون مجموع 21 حرف مع أنها أحد عشر العد سمع. هاكا حروف الجر وهي من إلى حتى غلا حاشا عدا في عم على هذه الت مش فقط المجموع كم عشرون حرف سلام الله حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا في عن على مذمن لرب اللام كي ون وتأ والكاف والب ولعل ومتى ولعل ومتى هذه تسمى حروف الجر تسمى حروف الجر ماذا يسمى هذه الحروف الكوفيون ها ماذا يسميها الكوفيون يسمونها حروف الاضافه الكوفيون يسمون حروف الجر حروف الإضافة اركزيوا معي يسمون حروف الجري حروف إيش حروف الإضافة لماذا سموا حروف الإضافة لماذا سموا حروف الإضافة سموا حروف الإضافة لأنها تضيف الفعل لمن إلى الاسم تضيف الفعل إلى الاسم فلذلك قلنا لها حروف الإضافة حروف الاضافه وما معنى انها تضيف الفعل الى الاسم ما معناها ايش معنى هذا انها تضيف الفعل الى الاسم معناها انها تربطه ب تربط الفعل بالاسم ولذلك كانت حروف الجر لمجرد الربط لمجرد الربط تربط بين الفعل والاسم تربط بين الفعل والاسم ولذلك لا تستقلوا بذاتها لهذا تحتاج الى ما تتعلق به اذا كانت حروفا اصليه اما اذا كانت زائده او شبيهه بالزائد فلا تحتاج الى ما تتعلق به وسمى بعضهم حروف الجري اسما اخر ما هو هذا الاسم سموا حروف الجر سموا حروف الاضافه سموا حروف الجر لماذا لأنها تجر الإسم سماه حروف الإضافة لماذا؟ لأنها تضيف ماذا؟ الفعلاء. الفعلاء الإسم. معنى تربطه. تربطه. مفهوم؟ وسموه حروف الصفاء. لماذا سماه حروف صف؟ لهذا قيل حروف صف. قالوا ركز ركزوا. قالوا سميت حروف الصفاء لأنها تحدث في الإسم صفاتا. لأنها تحدث. في الاسم صفه وهذه الصفه اما ان تكون تبعيضا او ظرفيه او غيرها يعني من المعاني التي سبقت معكم لحروف الجر فلذلك قيل لها ايش حروف الصفه حروف الصفه من هذا ماذا طيب اذا هذا الان نقف مع كلام المصنف رحمه الله تعالى وقوله وحروف القسمي وحروف القسم أو إن تقول وحروف القسم سؤالي لماذا أخغر المصنف حروف القسم المصنف نفسه اخر حروف القسم عندما قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وحتى إلى أن قال وحروف القسم لماذا اخر المصنف..؟ حروف القسم اخرها عن ماذا? عن حروف الجر وجعلها من عن حروف الخفل وعن حروف الجر مع انها هي من ماذا حروف القسم من حروف الخف لماذا فصلها سؤال لماذا فصلها? انت معنا لماذا فصل حروف القسم عن ماذا؟ عن حروف الجاب الجواب لكونها تختص بالدخول على الاسم المقسم به تختص بالدخول على الاسم المقسم به فلما كانت مختصة بالدخول على الاسم المقسم به أصبحت كأنها مستقلة أصبحت كأنها مستقلة, معنى كأنها, مستقلة؟ كأنها غير تابعة لحروف الخفلة فلذلك أخرها المصنف رحمه الله تعالى وهذه تسمى تسمى حروف القسم حروف القسم القسم لماذا سميت حروف القسم؟ ها؟ لماذا قيل لها حروف القسم؟ طيب اولا قبل أن نقول لماذا قلت لها حروف القسم السؤال الأسبق أن نقول كيف ضبط العلماء علماء النحو كلمة القسم كيف ضبطوا كلمة القسم طبعا القسم ضبطوها بفتح القاف والسين القسم ولذلك الشراح عندما يصلون إلى قول المصنف رحمه الله تعالى وحروف القسم يقولون بفتح القاف والسين لماذا عاصم يقولون بفتح القاف والسين لماذا كانهم يحترزون احترازا من ماذا من القسم واحترازا ايضا من ماذا من القسم فلذلك قالوا حروف القسم بفتح القاف والصين لماذا يحترزون احترازا من القسم القسم لماذا؟ بفتح القاف وسكون الصين وهذا لا يراد به اليمين والقسم إنما القسم هو اليمين أما القسم كما جاء في الحديث المعروف والمشهور لديكم هو حديث ضعيف بالمناسبة حديث ضعيف يقال على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم في المبيت لأزواجه وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك يعني ميل القلب لكن هذا الحديث لا يصح. هذا حديث الله يا ولكن يقال له القسم ولا يقال القسم إلا إذا كان هناك من يحتاج إلى أن يقسم بينه وبينه بينه وبينه ولذلك قيل له القسم القسم وأيضا احترازا من ماذا؟ من القسم احترازا من القسم القسم بماذا؟ بكسر القاف وشكون السين القسم ما شمعنا هذا؟ والنوع النوع والنصيب النوع والنصيب لذلك يقولون ينقسم إلى أربعة أقسام فهو النوع والنصيب وماذا أخاء والأنحاء الأنحاء. فهذا لا يرادون غير مراد وسائد بعضهم قالوا يحترزوا ماذا من, ما من القاسم إذا كان بمعنى القاسم إذا كان بمعنى القسيم بفتح القافى وكسر السين الطيب المشبعة القسيم كسر السين أو قل بعدها ياء ساكنة وهذه الكسر كسر السين القسيم ومن مراد القسيم قال القاسم معناه القسيم والقاسم ما معنى مقابل الشيء مقابل الشيء ولذلك السراح يقولون عندما يتكلمون على اجزاء الكلام من الاسم والفعل والحرف يقولون فالاسم يعرف من قسميه والفعل يعرف من قسميه والحرف يعرف من قسميه وقاسم الشيء مقابل له فيه عموم هكذا افرزه يعني مقابل له مقابل له فلذلك يحترزون من هذا اير فلذلك قلنا حروف القاسم بفتح القاف وفتح السين احتراز من ماذا من القسم ومن القسم ومن القاسم او القاسم الذي بمعنى الذي هو بمعنى القاسم القاسم هذا طيب اذا فئنا هذا السؤال الان لماذا سميت هذه الحروف بحروف القسم مع انها من حروف إيش؟ من حروف الخفر، من حروف الجر هي من حروف الجر، لكن لماذا سميت بحروف القسم الجواب هو ما قلنا لكم سابقا سميت بحروف القسم لدخولها على المقسم به او لدخولها على الاسم المقسم به فلما كان دخولها خاصا يعني تدخل على هذا على الاسم الذي نقسم به، فلذلك أخذت هذا الاسم، أخذت هذا الاسم حيث جاورت الاسم المقسم به، حيث جاورت الاسم المقسم به لا تفارقه تحل إليه دائما فلذلك قيل لا حروف القصر. ومن جاور الشيء يعطى حكمه من جاور الشيء يعطى حكمه فلذلك قيل لها حروف القسم طيب السؤال لماذا قدم المصنف في حروف القسم ماذا قدم وحروف القسم وهي الواو وحروف القسم وهي الواو بدا بالواو لماذا بدا بالواو وكان حقه كان حقه ان يبدا بالباء كان حقه ان يبدا بالباء لانها هي ام الباء وهي اصل حروف الجر فلماذا اذا قدم المصنف الواو وبدا بها وكان حقه ان يبدا بما ان يبدا بالباء الجواب قالوا ركزوا على هذا الجواب قالوا بدا بالواو لكثرة استعمالها لاحظ الانسان عندما يريد ان يقسم يقول والله فاستعمال والله اكثر من استعمال بالله فلذلك لما كثر استعمال الواو والله قدمها المصنف رحمه الله عندنا قاعده ممكن هذه القاعده احفظوها واعتنوا بها ليس في النحو فقط في كل شيء يقولون التصدير يوذن بالتشغير ويقولون أيضا العرب دائما يقول هذا العرب تعتني دائما بالمستعمل ولا تلتفت إلى المهمل يعني غير المستعمل العرب بماذا تعتني دائما بالمستعمل ولا تلتفت إلى المهمل بل لا تعطيه أهمية لا تعطيه أهمية ومن هذه الناحية زعم بعض فقهاء المالكيه وهذا طبعا لا يلتفت إليه ولكن للتنبيه قالوا خطأ مشهور خير من صواب المهجر خطأ مشهور خير من صواب مهجور فإذا كانت بدعه مشهورة قالوا هذه أفضل من سنة مهجوره وهذا كلام لا يقول به إلا إبليس حتى إن العمل الفاسي صاحب عمل الفاسي ولا أدري العمل الفاسي ولا الفاسد ولا الفاسق يحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم جهار النهار صاحب العمل الفاسي يقول وما به العمل غير مشهور مقدم في الأخذ غير مهجور وما به العمل غير مشهور مقدم في الأخذ غير مهجور هذا كلام لا يصدر إلا عمن لم يقدر سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ولهذا قالوا هذا هو السبب الذي جعل المصنف رحمه الله تعالى يقدم الواو ويبدا بها على الباء مع ان الباء اصل الباب وام الباب طيب لعل سائل يسالك ما هو السبب الذي جعل جعلنا نقول نقول في حروف القسم كان من حق المصنف كان من حق المصنف ان يبدا بماذا بالباء بدل الواو هل هناك سبب هل هناك سبب جعلنا نقول كان من حق المصنف أم هكذا افتيات لا نعم عندنا سببان الجواب لنا سببان السبب الأول ان الباء هي أم الباء وأصله في حروف الجر وحروف القسم من حروف الجر والقاعدة عندنا تقول الأصل مقدم على الفرع الأصل مقدم على الفرع وعندنا قاعدة ولا يمكن أن يكون الفرع إذا عدم الاصل الأصل لأن الفرع من أين تفرع؟ من تفرع من الأصل تفرع من الأصل وعندنا قاعده أخرى وهذه قاعدة احذر هي قاعدة جيدة قاعدة استعملها علماء النحل وتنقواها بالقبول ولكن استعملها الفقهاء لماذا؟ لمخالفة سنة النبي صاصل في بعض الأشياء مثلا قال الفرع لا يقوى قوة الأصل هذه قاعدة فقهية ايش هي؟ الفرع لا يقوى قوة الأصل فقال الفرع لا يقوى قوة الأصل ما عند القلل؟ الفرع لا يقوى قوه الاصل كيف قالوا الفرع لا يقوى قوه الاصل في ماذا قالوا هذه القاعده قالوا في التيمم معبود فلذلك قالوا الانسان اذا كان متيمما يصلي به فرض واحد مع ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه ماذا؟ سماه وضوءا سمى التيمم وضوءا وضوء التيمم وضوء المؤمن إذا جاء الله بطر نهر معقل لكن ابن عاشر قال وصلي فرضا واحدا وانتصر جنازة أو سنة بها يحب وقال أيضا وجاز لبن في ابتداء ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح ثم عندما يأتي عند النواقذ يقول ناقضه مثل الوضوء كيف ناقضه مثل الوضوء ثم في الآخر تقول لا يقوى قوة الأصل لا يقوى قوة الأصل بل يحب ذا لو قالوا هذا يكون يعني أقل ضعفا لو قالوا الوضوء عزيمة والتيمم رخصة طبعا هذا الكلام في الفقه في خلاف المسألة هل التيمم رخصه أم عزيمة الذي يهمنا أن هذه القاعدة قالوا الفرع لا يقوى قوة الاصل جعلهم يجعلون ماذا؟ يجعلون التيمم منفصلا عنه ولا يقوم ولا يقوى ولذلك لابد من تقييد هذه القاعدة كما كنت أقول لكم إن هناك قواعد يحتاج إلى التقييد أو التقييد تحتاج إلى تقعيد أو تقييد أو إعادة الصياغه فيها كمثل قولهم الحرام لا يتعلق بذمتين ثم يسكت الإنسان يتعامل مع اهل الحرام ويقول لك الحرام لا يتعلق بذمتين نقطة نهاية لا بد أن تقول الحرام لا يتعلق بذمتين ما لم يعرف أصله ما لم يعرف أصله أما إذا عرف أصله فيتعلق بذمم كثيره وهذا ارجع لي في القواعد الفقهيه وقد فصلنا يعني في الشوارد الأنس في شرح القواعد الفقهية الخمس في نيف وسبعين درسا كذلك من القواعد التي تحتاج إلى تقييد قولهم محتمل وحتمل سقط به الاستدلال أي واحد تتكلم معه في مسألة يقول هذا تحتمل كذا وتحتمل كذا إذن يسقط الاستدلال فيضيع النص بين جهل الجهلة أو يقولون قاعدة للامام الشافعي رحمة الله عليه وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال إذن هذه القاعدة محتمل او سقطني بالاستدلال هل هي مطلقه لا محتمل او سقطني بالاستدلال اذا كان الاحتمال ناشئا عن الدليل اما اذا كان الاحتمال ناشئا عن هواء فإذا ستضيع الشريعه بين ويحتمل كذا كما ضاعت الشريعه بين لكن انت تاتي بالدليل لك لكن وهكذا قواعد كثيرة حتى لا نخرج عن الموضوع قواعد كثيرة كنت تتبعتها فقلت تحتاج إلى التقعيد وذكرنا بعضها في الدروس القواعد الفقهية الشوارد ألس في شرح القواعد الفقهية الخلس طيب الشاهد عندنا أن نقول إن الفرع لا يقوى قوة الأصل ليس على إطلاقها أو نقول إن الفرع قد لا يقوى قد لا يقوى وسيأتي إن قد إذا دخلت على الفعل المضارع وكانت في غير كلام الله وكلام رسوله فتفيد التقليل في الغالب قد لا يقوى وإلا من الأصل؟ أصل بني آدم من هو أصل بني آدم؟ آدم عليه الصلاة والسلام أصل البشر من هو؟ آدم عليه الصلاة والسلام إذا الأصل سيكون أفضل فمن افضل نبينا صلى الله عليه وسلم ام ادم نبينا صلى, نبي صلى الله عليه وسلم اذا الفرع افضل من الاصل ولا؟ الفرع اصلي هل الفرع افضل من الاصل طيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابواه كافران بدليل حديث صحيح مسلم في صحيح قال ابي وابوك في النار في الصحيح وقد غلط من حاول تضعيفهم. وقال ايضا حديث لما زار قبر أمه وبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي أن أزور أمي فأذنك واستأذنته أن أستغفر له ما في فقال الإمام الشافعي عفوا الإمام النووي في المنهاج في شرح صحيح مسلم الحجاج قال فيه دليل على أنه لا يستغفر للكافر لا يستغفر للكافر كذلك سيدنا ابراهيم أبوه آزر قد غلط من قال آزر عمه الحديث في صاحب يرد هذا الفهم مع أن أباه كافر والابن كيف فرع كيف هو نبي رسول فلذلك لا بد أن نقيد ونقول ماذا الفرع قد لا يقوى قوة أصل واما قولهم اباؤكم خير من ابنائكم الى يوم القيامه ويقولون قال رسول الله فهذا حديث لا يساوي بصله هذا حديث لا يساوي بصله كما يقولون ايضا على كل دعنا من هذا فاذا لابد ان نقيد هذا ونقول لا يقوى قد لا يقوى قوة الاصل اذا ما هو السبب الاول قلنا السبب الاول ان الباء هي ام الباب و اصل حروف الجرد ام الباب و حروف الجرد السبب الثاني ما هو ان الباء اصل في حروف القسل السبب الثاني ان الباء اصل في حروف القسل اما الواو فهي مبدله منها الواو مبدله منها من الباء الواو مبدل منها طبعا السؤال إذا كان أصل حروف القسم الباء والواو تبدل منها فما الذي جمع بينهما ما الذي جمع, جمع بينهما لأنه لا يمكن أن يأتي طالب بأي حرف وكلنا طلب بأي حرف كيفما اتفق ويدعي أنه مبدل من حرف كذا وكذا بدون أن يذكر ماذا مناسبة لابد أن تذكر المناسب أنت عندما تقول إن الواو أنا لا أريدكم أن تتعلموا في الحقيقة قواعد النحو مجردة قواعد النحو جالدة لكنني أريدكم أن تخوضوا وأن تسبروا بالسين أن تغوصوا في معاني ماذا في معالم النحو وان تغوص في علم النحو حتى وان كان بعض مشايخنا كان يقول علل النحو تشم ولا تفرك حتى كان يقول علل النحو تشم ولا تفرك فاذا اذا كان فعلا وقع الابدان فماذا يكون الجواب ليس اي واحد ياتي ويقول لا هذا حرف مبدل عن حرف آخر نقول له اذكر مناسب. اذكر مناسب لا يمكن نعم نقول أصل حروف القسم ماذا الباء وتبدى الواو لماذا لماذا لما بينهما من التناسب لما بينهما من التناسب أي تناسب بينهما ركز ركزوا معي. أي تناسب بينهما الجواب الباء للإلساق والواو للجمع الباء للإلساق والواو للجمع لاحظوا الناس يمرون على كثير من مشايخنا كانوا يمرون على هذا مرور الكرام ونظن أننا قد فهمنا ولكننا لم نفهم فعندما يقولون بينهما تناسوا أي تناسوا أن الباء تدل على الإلسا والواو يدل على الجمع. أين هو؟ أين, هو؟ أين هو وجه التناسق؟ أين وجه التناسق؟ بينهما التناسق في ماذا؟ في معانيهما. بينهما التناسق في ماذا في معانيهما. فالإلسا يدل على ماذا؟ على الضم والجمع. والجمع يدل على ماذا؟ على الضم. العكس يعني يعني جاع زاد وها. فيمكن إلا لم جهة اللغة تقول هذا ضم وهذا جمع مثلا زيد زيد زيد اجمع الزيدونة هذا الجمع طيب زيد زيد ضمه الزيدونة فإذا ما بينهما من التناسب وقع ماذا وقع الإبدال لاحظوا وارح طيب هل يمكن ان تبدل الواو كما ابدلت الباء نوجد هل يمكن ان تبدل الواو كما ابدلت الباء ام لا يمكن ما رايكم الجواب يمكن ان تبدل الواو تاء يمكن ان تبدل الواو تاء كما ابدلت في ماذا كما ابدلت في ماذا في التعب كما أوديت في التعادى، التعادى أصوا كيف؟ وتعادى وتعادى وتعادى، فأبدلت الواو ماذا؟ تاء. فماذا فعلنا؟ طبعا بما أنهما متماثلين، بما أنهما متماثلان، وقع الاضغام، ادغمنا قلنا التاء، وإلا فاصوا كيف واعتنا؟ وتعب وتعب طيب إذا يمكن إذن ويمكن أيضا أن تبدل التاء هاء لما بينهما من التناسق الجواب نعم إن التاء والهاء بينهما تناسق نعم يمكن أن تبدل التاء هاء ثم يمكن أن تبدل الهاء لمن يمكن أن تبدل الهاء لمن لله لا يؤخر لا يؤخر الاجل طيب اذا ابدلت التاء هاء يذكر العلماء ان التاء اذا ابدلت هاء فيها اربع لغات أربع لغات وطبعا كثير من الناس يظن على ان اربع لغات يعني هذا صعب لا قل ها الله ها الله ركز معي بالمد والقطع ها المد الله بالقطع وسأتيكم الحديث لاحظ ايضا بحثهما بدونهما ايش بدونهما? بدون مد ولا قطع بدون مد ولا قطع فهمتها راسي? ها الله هذا قصر ها الله ماذا فعلنا وضعنا المدة على الهاء والهمزة قطعية هذا وجه الأول لغة الأولى ها الله اللغة الثانية نحذف المدة والهمزة القطعية اللغة الثانية نحذف المدة والهمزة القطعية لاحظت عاصم إذا اللغة الأولى ماذا ها الله لغة الثانية ما هي ها الله لغة الثالثة نبدأ بحذف الأول ثم الثاني ماذا نحذف نحذف المد ها الله ها الله حذفنا المدة وتركنا ماذا الهمزة قطعية طيب اللغة الرابعة ماذا نفعل نترك المدة ونحذف ايش الهمزة ها الله كم صوره أربعة, أربعة. لاحظتموها؟ ها ركز عصام سؤال الصوره الاولى ها الله بالمد والقطع الصوره الثانيه بحذفهما بحذف المد والقطع الصوره الثالثه بحذف المد ونبقي ماذا همزة القطع الصورة الرابعة بإثبات بي بي المد في الهمزة هذا طبعا ستجدونه في السنة كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على جماعة من الصحراء وجدوا بيذكرون الله وقال ما أجلسكم هاي قالوا جلسنا نذكر الله قال ها الله ما أجلسكم إلا ذاك وفي رواية ها الله لاحظتم إذن وقال ثلاثا كذلك قصة الشامي مع معارف بن جبل رضي الله عنه عندما دخل يعني وجد مجلس علم مجلس علم فكان يعني ما شاء الله يتذكرون فإذا اختلفوا قال بينهم شاب برات ثنية برات ثنية قال فإذا اختلفوا في شيء أرجعوا ذلك إلى هذا الشاب وإلى هذا الفتى، فيفصل بينهم. فقال سبحان الله، وأعجبني المجلس وأعجبني سمت الناس، لكنني لم أسأل من الفتى. قال فهجرت المجلس، بكأت المجلس. قال فوجدت الفتى وصلرك ركعتين فانتظرته، فانتظرته حتى إذا سلم قلت اني أحبك في الله. قال فجلب ثياني. وقال ها الله قال إني ها, الله ها, الله ها الله قالوا ها الله قالوا ها الله قالوا ها الله في روايه قالوا ها الله يعني واحد استعملهما معا واحد حذفهما فهذا كله موجود في دواوين السنه الى اخر قصة معروفة في مسند الامام احمد الشاهد عندنا اذا إذا ابدلت التاء هاء كم وجه فيها أربعة وجوه من يذكرها الوجه الأول بالمد والقطع الوجه الثاني بدونهما بدونهما يحذفهما الوجه الثالث حذف المد حذف المد ويبقى الهمزة قطعية ثم أيضا إثبات المد وحذف الهمزة قطعية هذه أربعة اوجه فماذا في إشكال طيب والله لو حفو قسم الله يمقسم به بالله بحفو جرب وجر طبعا الله مقسم به مجرور وجواب القسم هذا كله سيئة إن شاء الله هنا السؤال ركزوا معي أسلوب القسم من أي نوعه في كلام العرب أسلوب القسم من أي نوعه في كلام العرب ها كيف لا من أي نوع هو في كلام الله الجواب القسم نوع من أنواع السالب التأكيد والتقويه فأنت عندما تقسم معنى أنك تؤكد وإن كان أنتم تعلمون أن القسم فيه أنواع القسم فيه أنواع وصلوا بعضهم إلى عشر روح ولكن القسم على كل هذه مساله في قيادها لا نتكلم عنها الآن المهم على كل هي من التأكيد والتقويه ولا يجوز الإنسان أن يقسم إذا أراد أن يفعل خيراً أن يقسم أن لا يفعل ولا تجعل الله عرضة لايمانكم ولكن إذا كان مما يجعل الألسنة فلا وقد فعل هذا الصحابة وفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس اي والله بلا والله نعم والله هذا كان مستعمل ومعرف وهذا من باب لا يواخذكم الله بالله في ايمانكم اجلس والله تجلس والله يتأب والله يتنمى عنه والله ي... يعني هذا كله وفي الآخر لا يتمه شيء من ذلك ولا ربما يكون من باب ماذا من باب العرضة وليس بما بالتحذيض لأن العرض ما في طلبه يتلئينه والتحذيضه بالحفية يستمينه فالشاهد عندنا أن أسلوب القسم يدخل في أساليب التوكيد والتقوية للكلام طيب مع من يستعمل أسلوب التوكيد إفهموا هذا جيد عندنا المخاطب ينقسم إلى الأقسال إما أنه ينكر الخبر وإما أن يكون يعني شكاً منكر للخبر هذا قسم وإما أن يكون خالي الذهب خالي الذهب وإما أن يكون متردد متردد مثل واحد تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم انصره الله برساله خاتمه ولم يسمع بها نبين له لم يسمع بها مثلا خالي الدي. هل تقول والله ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه انصره الله برساله خاتمه لا لا يحتاج الى القسم هذا فاستعمال القسم في هذا يعني بعض العلماء يقول وإني استعمل ولكن لم يكن كثيرا استعمال القسم في هذا يعني فيه ماذا؟ في تأكيد من غير حاجة من غير موجي ما؟ القسم الثاني يعني متردد ها؟ لا لا الأول الأول, الأول هذا يعني خالد دهر الثاني متردد خالد ذه تتكلم معه وكذا بدون أن تستعمل معه أسلوب القسم ولا أسلوب التوكيد ولا جميع أدوات التأكيد لا تستعمل معه شيء لا تستعمل معه شيء فهم خالد ذه ماذا تفعل معه لا تستعمل معه شيء متردد يقدم إجلاً ويؤخر أخر. ماذا نفعل معه هذا ماذا نفعل هذا استحسن التوكيد له واستحسن التوكيد إن وحده له تقول له ياسي والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين فجاء التأكيد في ماذا في المتردد جاء التأكيد بأنواع من المؤكدات أما المتردد تستعمل له اي والله اسلوب واحد لكن اذا كان شاكا وجاحدا ماذا تستعمل تستعمل اسلوب القسم بجميع اذا استطعت ان تقنعه بجميع ماذا ادوات التاكيد افعل خالي الذهن متردد شاك وجاح خالي الذهن يلقى عليه الكلام خالي من قسم التوكيد المتردد يستحسن له التوكيد ويستحسن التوكيد إلا واحد ثلاثه الثالث الجاحد هذا يجب التوكيد له هذا يجب التوكيد له مفهوم مفهوم طيب ولا سؤال مكونات القسم ما هي مكونات القسم من اين يتكون القسم من أين يتكون القسم؟ عنده أداة الجواب القسم له أركان من ثلاثة أو إن شئت تقول ما هي أركان القسم أو قل من أين يتكون القسم؟ ما؟ اداه أداة ثلاث أو قل أركان ثلاث الركن الأول يسمى إيش أداة, أداة القسم يسمى أداة القسم وأداة القسم سيأتي هل تكون حرفاً أو تكون فعلاً أو تكون اسم؟ ثانياً الركم الثاني على المقسم به المقسم به يعني الذي تقسم به هل هو الله امشي شيء آخر طبعاً نحن سبقاً قلنا بأنه لا يجوز القسم بباشرة وسبقاً ذكرنا حديث كثيرة ذكرنا أيضا ما قاله الشيخ السمتيم يبي أنه يجوز القسم عن الحنابلة يرون أنه يجوز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال يجوز القسم أيضا بغيره الصحيح ثم رجح أنه لا يجوز القسم إلا بماذا بالله طيب أما الحنابلة وبعض المالكية وبعض الحنفية قالوا يجوز القسم بماذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا قول ضعيف وقد ذكر هذا الشيء سنتيمي في مواضع من كتبه وتوسع في كتابه على الأخناء ها؟ ثم أيضا ذكرنا مسألة أخرى ما هي ذكرنا أن مسألة القسم مقسم بها. يعني إذا الإنسان أقسم بغير الله هل عليه كفر هذا يتوب إلى الله ظاهر يقول يتوب إلى الله فلا كفر تعالى وبعضهم قالوا عليه الكفر والصحيح انه لا كفرت علي يتبقى. هذا كمن نظرب بالحرام نظرب بالحرام في خلاف بين العلماء المهم الشاهد عندنا ان أركان القسم التي أو القسم يتكون من اركان ثلاثه الركن الاول يسمى اداه القسم الركن الثاني عصب يسمى المقسم به الركن الثالث مقسم عليه. مقسم عليه هذا المقسم عليه نسميه اسما آخر ما هو نسميه اسما آخر ماذا يسمى يسمى جواب القسم يسمى جواب القسم ربنا عز وجل يقول وله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل وهو يسأل وله أن يقسم بما شاء من خلقه فغالبا ما يقسم ربنا عز وجل بشيء عظيم أنا ربما يقسم بالطور وبالضحى وبالليل وبالشمس وبالنجم وبالذاريات وبالمقسمات فيقول والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور اين جواب القسم إن, ان عذاب ربك نواقع, نواقع. والثانيات ذره هذا ليش هو قسم قسم والضحى والليل اذا سجى ثم جواب القسم على احد التفاسير ما ودعك ربك وما قال يقال على ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تاخر الوحي عنه فجاءته يقال أم جني زوجة من؟ أخت أبي سفيان زوجة أبي له ولذلك قالوا من أراب الجني فليلعن أم جني فقالت له ما أرى شيطانك الا قد فارقك قد قلاك وأبغضك وأرى ربك قد أبغضك وكما كما قالت فانزل الله والضحى والليل إذا سجد ما ودعك ربك وما قلك يعني ولا ما قلك معنا أبغضك فالشاهد عندنا أنه يقول أيضا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى يعني هذه كلها أقسام في الآخرة بجوار القسم هذا جوال القسم ماذا يسمى يسمى المقسم عليه في نفس الوقت يسمى إيش؟ يسمى هذا؟ جاب والله لأجتهدن في دروسي هذا جواب قسم والله لوحفه قسم الله مقسم به لأجتهدن في دروسي طيب إذن عندنا أباد وعندنا المقسم به وعندنا اخر آخر المقسم عليه سؤال صغير ما هي ادوات القسم ما هي ادوات القسم الى كم تنقسم ادوات القسم الى ثلاثه اقسم ما هي ادوات القسم يا عثمان ما دم قلت ثلاثه اقسم لا ادوات القسم اما نحن قلنا اركان القسم ثلاثه قلنا الأركان أقس ال القسم ثلاثة أدات القسم والمقسم به والمقسم عليه هذه أدات الآن كلام عن أدات عن القسم أول عن الرك الأول هذه أدات لكن تلقسم ثلاثة تقسم إيه شيء؟ الواف نعم طيب أتي الواف ماذا آخر؟ الداء نعم طبعا بالخطأ نصل للصواب اداه القسم ثلاثه حروف واسماء وافعال لاحظتم اداه القسم كم أوه. ثلاثه حروف وماذا اخر واسماء وماذا اخر وافعال هل سمعتم هذا ها طيب لماذا نتعلم نتعلم لنسمع ما نكن نعلم لماذا يقرأ الانسان لا يقرأ لأجل أن يتصدر المجالس وإنما يقرأ ليتعلم ما يجهل وسبحان الله كل يوم كل ما تقرأ تجد أن انك أجهل خلق الله كل مرة كل ما ازددت قراءه ازددت علما بأنك جاهل وكل ما ذلك الرجل وثم الانسان اذا كان يبحث عن الحق لا بد ان يصل اليه وإذا كان يطلب العلم ليرفع الجاله عن نفسه وليرفع الجاله عن غيره لا يحرم ولا طالب علم المحرم فقلنا اداه القسم كم عثمان ثلاثه حروف واسماء وافعال الان اسالك الحروف كم هي وما عملها الحروف كم هي وما عملها الحروف هي التي ذكر المصنف الباب والواو وماذا اخر والتاء وطبعا الوا وما ينوب عنه التاء الى اخره ها الله آخر هذه كلها اذا هما حروف ثلاثة فعندما نقول ها الله ها الله ها الله ها الله ايش أكثر من ثلاثه لا هذه هي التى التى أبدلتها فنحن نتكلم على حروف التي لم تبدل كم هي ما عملها ما عملها عملها الجر عملها الجر إذن أدوات القسم ثلاثة حروف وهي ثلاثه عملها الجر القسم الثاني الاسماء اسماء من العلماء قال هي كثيره ومنهم قال هي ثلاثه منهم قال كثيره انما السياق هو الذي يبين لان لربما لا يكون الاسلوب اسلوب قسم فنفهم من المنقصة هناك المنقلاء هي ثلاثة لا رابع لها بالإجبال ما هي؟ عمر وايمن ويمين عمر وايمن ويمين عمر وايمن ويمين هذه ايش أسماء لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمه لعمري ايمن الله يمين الله هذه ايش يا رسول الله اسماء هذه اسماء طيب وما اعرابها اعرابها على حسب ما سبقها وانما تكون غالبا مضاف اليه يمين الله الله لاحظون من الذي عامل في الله يمينه يمينه هنا يشر قل لي مضاف وعلى القول الآخر إضافة وعلى قول الآخر حرف قد سبقنا قلنا لكم وجر بالمضاف ما إليه أضيف في مذهب سباويه ومذهب الزجاج حرف خفضة والأخفش إضافة لا اغطى عق طيب يمين الله أو لعمر الله لعمرك لعمرك الكافة الضافة طيب هذه إشياء اسماء عندنا أيضا أفعال ما هي أدوات التي تستعمل أفعال في اليمين بكسين. احلف واقسم وحلف ها يعني تستعمل احلف واقسم بالمضارع وبالماض لاحظ عثمان تستعمل بالمضارع وبالماض تستعمل ها يعني احلف وحلف قسم واقسم هذه من افعال طيب انا لا اريد ان اتوسع في ذكر الامثله مثلا الباء تدخل على اسم الجلاله سواء كان ظاهرا او مضمرا كما تدخل على الظاهر تدخل على المضمار. بالله دخلت هنا على ماذا على لفظ الجلاله لفظ الجلاله ولا ظاهر اسم ظاهر ولا مضمر ظاهر وقد تدخل على مضمر ب بكا مي بكا طيب هناك من لا تدخل إلا على ماذا إلا على لفظ الظاهر والله يمكن تقول وهي وكي على انه أرد به القسم يمكن لما يمكن لا يمكن تالله على ماذا تدخل قالوا تختص بماذا بالدخول على لفظة الجلالة مختص بماذا بالدخول على لفظة الجلالة ويمكن أن تدخل على ماذا أن تدخل على الرحمن ولكن هذا كثير لقليل. الرحمن قام قل قليل ولذلك تقول تالله لا وتالله لأكيدن أصنابكم ولا يمكن أن تقول وتالرحمن إلا ما يسوي إلا ما زمي. اللهم اغفر لنا بالله نقول لك بعد نحن تولوا نحن فدخلت على نحن مده... على الجنة بدليل نحن لأكيدن... نحن معلوم نحن النون نحن عندنا حتى المغففة. وكل لام قبله أو كل نون شددت عند الرصا وكل لام قبله لام القسل ولهذا نقول في اعرابها لام موطئ للقسل لام موطئ للقسل يعني هذه تهيئ لك القسل فعيذن هذه تدخل على تدخل هذه الحروف تدخل على اسم الظاهر وعيذن الباء تدخل على الظاهر وتدخل على ماذا؟ على المهر أرى شوفوا الأسماء أسماء مثل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعلمون يمين الله علي يمين علي يمين أما ما يعبر عنه الآن في زمننا علي بالحرام فهذا لا يعتبر قسنا وحتى إذا اعتبرت قسما كما قال عبد الله بن عباس فهي عليها اكفر فقط وليس طلاق ليس طلاق لان البالكيه او ان شئت قل العمل الفاسي يقول من حلف بالحرام انت حلفت بالحرام قلت علي بالحرام قال وإذا بك علي بالحرام لن أخرج مع فلح وإذا بي خرج معه ما قال الحرام مباشرة يجد طريقه إلى المرأة فتطنق عليه الزوجة وهذا الذي حلف لربما عنده سيارات ولربما عنده شقق ولربما عنده أراغ ولربما عنده أموال مكدسة في البنوك ولربما إذا هذا الحرام ما وجد طريقه الى المال ما وجد طريقه إلا لمرأة مسكينة فقالوا إذن ولذلك قال عبد المعباس كما في صح مسلم قال هي يمين يكفرها وربنا عز وجل يقول يا أيها النبي أولي تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمان القصة المعروفة وقد يتكرر الصلب كما لا يخفاكم وكما يقول العلم بالتفسير ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عسلا القصة معروفة وقيل انه ضاجع امه في فراش زينب الى غير ذلك فالمهم الشيء عندنا ان المالكيه ماذا قال؟ قالوا من الحلف بالحرام فزوج زوج وطالق زوجته يقال زوجه يقال زوجته طالق طيب قال أي نوع من الطلاق هذا؟ قال. قالوا هو الطلاق ثابت لكن إنما المختلف فيه والمرجع فيه إلى العرف هل هو بائن بيننا صغرى أم بائن بيننا كبرى أما هو أم باب أما باستماف وقال الأرض تحترى عنده حصل ولهذا قال العمل الفاسق ولهذا عندما قلت العمل الفاسد أو الفاسق كما قال البعض علاش لماذا؟ لأنه هو الذي قال وطلقة باينة في التحريم وحالف به لعرف الإقلي وطلقة باينة في التحريم إذا قلت عليه بالحرام وطلقة باينة لكن اختلفوا لي بين بيننا صورة بيننا كبرة قالك نرجع نعرف وطلقة باينة في التحريم وحالف به لعرف الإقلي لعرف الإقلي إيش يعرفي. الاقليم لعرف الاقليم اذا هذا اسم والبعض عندهم الان اقسام اخرى وايمان اخرى ما انزل الله بها من سلطان وصدق عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما قال هو كلام سبحان الله يشبه كلام النبوه عليه نور يقول رحمه الله تعالى ورضي الله عنه تحدث للناس أقضية بقدر ما احدث من الفرش هل ترون الآن الدماء التي تسكي في الأماكن كل الأماكن في سوريا للأسف الآن مع إخواننا مع إخواننا يعني هل للأسف حتى مع المجاهدين هذا يقول لا إله الله وهذا يقول لا إله الله وإلى الآن الرايه لم تتطلح تركوا العدو وقالبوا افواه بنادقه لمن يقول لا إله إلا الله وعندما تتكلم شباب طائش لا يرى أبعد من أرنبط أنفه وكل المشايخ المحنكي والذين لهم تجربة لا تغرهم الخطب الرنان ولا تغرهم الكثرة لا ينظرون إلى الكفر بل ينظرون دائما ويستحضرون نصف عينهم كمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة من الله. ويوم حنين انظروا إلى الكفر ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئاً أنا اتصل بأحد الاخوه وقال بأن الشيخ عبد العزيز تريفي عندما قال ما قال نتفق معه أو لا نتفق معه هذا الشيء. فقالوا بأنه مرتض فقلت أنا في إحدى التغريدات إذا كانت, إذا كانت أو إذا كان ما عليه الشيخ عبد العزيز من نشر العلم ونشر السنة والذب عنها من الريد فمرحباً بريد ولا أعلم أن هناك من يصطاد في الماء العكر لا يهمني بارك الله فيكم إذا كنتم فعلا تبحثون عن الحق ولا تنصرون ولا تنصرون الجماعات ولا تنصرون الفصائل تريدون نصر دين الله عز وجل اجعل الإسلام في كفة وأمراء وأمراءكم في كفة لا طاعة المخلوق في مصير الخالق إنما الطاعة في المعروف وأنا أعلم كما يعلم الجميع وتصل إلى الأخبار وبعض من لا يرى أبعد من أرنبط أنفي يقول ينبغي أن تكونوا في المعمعة وينبغي وينبغي ويظن أننا نحن هنا يعني لا مراقبين ولا يحزنون ويجهل أن أني والبيت محروصا لا يهم هذا كله لا يهم لكن هذا دين الله سواء كنت هناك أو هنا رأيت الحق أقول به رأيت الباطل أحذر منه لا يهمني فلان إلا ولا يهمني إرضاء الناس فرض الناس غاية لا تدرك للأسف عندما تكلم الشيخ أبو محمد المقدسي فك الله أصره قصابوه ضربوا قصبا عندما تكلم الشيخ أبو قتاب طعموا فيه وقالوا بأن نحن أدرى بما يقع هنا ولكن لعلهم يجهلون أننا نعلم أشياء لربما البعض الذي يتكلم لا يعرفها ويعلم الله أننا نعرف أشياء آخرنا السكوت لجمع الكلمة لجمع الكلمة ولذلك نقول لإخواننا هذا الجهاد ليس ملكا لأحد وليس ضيعة لأحد هذا دين الله كل على فغر كل ينفق بما عنده اتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم تقتلون الناس بالظن اتق الله يا أهل الدماء معصومة إلا ببرهان قوي حتى المرتد لا يقتل ابتداء حتى يستتام من بدل دينه وفقتلوه على تفصيل المعروف ذكرناه إذا وضع السيف في أمة فمن يرفع عنه إلى يوم القيامة فمن الذي اججج هذه النيران انما اجججها هؤلاء الصبية في تويتر وفي الفيسبوك أو في الطاغوت يدخل واحد والله لا يفرق بين الجهل والجهل واذا به يكفر العلماء ويفسق وكما قلت لكم لحوم العلماء بسمومه وعاده الله في المنتقصين معلومة وكما قلت لكم ايضا ان, إن الامام قلت لكم إن الإمام احمد قال لحوم العلماء بسمومه من شمها مرض ومن أكل هناك وكما قلت لكم أيضا إن ابن القيم رحمه الله قال ضرب القمم طريق مختصر لضرب الإسلام للأسف ما هذا وعندما تتكلم يقول فلان كذا وفلان كذا واحدهم يقول لي هذا ليس ليست سجن طنجة يعني كأنه يقول لي على أنني كنت في السجن أنا كنت في السجن أنا أعلم كنت في السجن على عقيدتي على دين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله دخل الجنه وهؤلاء قالوا من قال لا اله الا الله دخل السجن والحمد لله لم وتعطي الراس فانت تقول لي هكذا لانك لانك انت في عندك غلو عندك تكفير ولذلك والله قلتها قبل ما يقولها غيري قلت بأنني اخشى ما اخشى ان ينحدر وقلتها من, من زمان قلت اخشى ما اخشى أن ينحدر التكفير بين المجاهدين وكان ما قلت لا ادعي انني اعلم الغيب اعوذ بالله ولكن لان بعض الغلاد كانوا في دولهم وطردوا ولم يقبلهم احد انهم ما تركوا أحد الا وكفرهم ما تركوا أحد هناك صفحه لبعض اخواننا في تونس وأنا الآن نلقي الدرس لآل تونس صفحة خاصة لتكفير العلماء الشيخ حوين محدث لا نظير له في زماننا يأتي واحد ويكفره بالعين الشيخ إمام في علم الحديث وشيوخ آخرون لا أسميه شيوخ آخرون جاءوا وكفروهم بالعين ويقول كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. وهذا غلول. وللأسف أصبح الآن أولئك يكفرون بالحسنات وليس بالمعاصي. يكفرون بالحسنات وليس بالمعاصي. فإذا أنت عندما تكفر شيخ الحويني، تكفر الشيخ بالأشبال، الشيخ أبو الأشبال يعني محدث، تكفر أيم عظاما ماذا بقي لك؟ انت عندما تضرب فيهم تريد ان تقول انت المخول للفتوى وانت لا تحسن ان تفتي حتى في الاستنجاء لا تحسن ثم تفتي في مسائل عامه عظيمه احده في تونس يعني كان كفرني وكفر الشيخ حويني وكفر كل من يعلم بالجهل فر الى سوريا واصبح هو في اللجنه الشرعيه للاسف اذا ماذا تتوقعون من هذا ماذا تتوقع ويقول بأنه وقع في الكفر وقع في الكفر خلاص يذبح إيش هذا هكذا دين الله فلهذا والله يعلم الله وهم يعلمون أنني عندي أشياء وجاءتني من مصادر موثوقة خطيرة تحدث هناك أنا لا أقول اختراقات أعلم أن هناك اختراقات نحن لا نتعرف فيه اي فصيل يريد نصرة ورفع دين الله عزوجل، دين رفع دين الله عزوجل. إنما المندس لا أتكلم عليه، العلمانيون والكفار والملاحدة لا أتكلم عليه، النصيرون لا أتكلم عليه، الروافض لا أتكلم عليه. عليهم لعنة الله اجمعين أكتئين أبصعين أبتع لا أتكلم علىهم. إنما أتكلم على من يقول بانه مسلم، وأتكلم على من يريد نصر دين الله. ولكنه اختلف مع من اختلف ورأينا منشور ينشر أرجو أن يكون من نشره منافق يريد إحداث البلبلة بين المسلمين منشور أي واحد يريد أن ينضم إلى جماعة من الجماعات لا أسميها لابد أن يعلن على نفسه وأن يعترف بأنه كافر استطيب الآن هذا هو الحجاج حجاج يشهد الجل هو الذي كان يقول له من اعترف بالكفر يعفو عنه على كل لعل لنا الى هذا عوده فلهذا هذا الشيء يذكر والله المستعان ويعلم الله ان قلوبنا لما يحدث في سوريا وفي جميع بلاد المسلمين لا أقول تبكي ولكن علم الله علم الله أن أنيات قلوبنا نزعت من جذورها الذي كنت تظن أنهم سينصرون الإسلام وأن الأصل إذا خور الأصل كيف يصلون كلمة إذا لا يبتأل العنصر وخورته كيف يصلون كلمة ونحن عندما تكلمنا أيضا حتى الذي يذهب ويترك الاخوات والرساله التي كانت ارسلتها لي احدى الاخوات من تونس وتكلمنا على مساله عينيه قامت امراه هنا همها الفتنه انا لا اسميها لأن يعني لا اعطيها اكثر من ولا يهمني والله لا يهمني لاني انا قصد ارضاء الله فقالت انظروا يقول الجهاد في سوريا فرض كفائي وأنه ما ينبغي الإنسان من يترك أبنائه بل وهي تفتي للأسف وهي تفتي وتقول على أنه يمشي الواحد وخير يكون عليه ديون يسمح فيها وبدون إذن الوالدين وإلى غيرها إيش لما قالها من تطبر له بينما أنا كنت ذكرت القواعد وذكرت النصوص وقالها من كانت تطبر له مجرد إن وكلام فقيل لها ما الذي أسكتك المهم على كل الله يهمنا انا اقولها لكم وهي نصيحه لله عز وجل اذا شئتم ان تنصروا دين الله ضعوا شيئا ثقيلا في أذنكم حتى لا تسمع حتى لا تسمع فلربما يخلقون اشياء ويبحثون لك يبحثون عن عيوبك لماذا كانك اتيت الى هبلهم وضربت فأنا لا يهمني هذا ولا ذلك والله يعلم الله عندما أعلم أن هناك باطل أقوله ولا ابال ولا ابال هذا هو الحق في بعض الأحيان ولربما نؤخر الكلام لماذا نؤخره؟ للتريص للتريص لأن كما قلت لأحد إخواني وأبنائي من الطلبة وهو معاً الآن مرة كان ذكر لي شخصاً فقلت له دائما إذا وقع لك تفاهم مع أحد لا تخرج كل ما في جعبتك وفي قلبك عليه لأن يوما ما سيصبح صديقك وتندم على ما قلت فيه ولا تحب شخصا محبه مطلقه إلا الله ورسوله في الله لانه لأنه يوما ما ماذا سيقع؟ يوما ما سيكون عدوك وتنبر عن تلك المحبة فتصور إذا رفعك واحد إلى الأعلى ثم أطلقك لابد أنك ست أقل شيء ركبتك ستنكس لكن إذا رفعك قليل وأطلقك لا يحدث لك شيء أحبب حبيبك هونا عسى أن يكون بغيضك يوما على أن الحديث له طرق فلهذا أقول إنما سكتنا لدي الشيء ولكننا لم نسكت سكوتا مطلقة بل تكلمنا وقلنا وسددنا وان كان بعض الرعاء بعض الرعاء سب وجدع لا يهم لا يهم ان انت تريد ان توصل الحق لا تبالي بمن يسب اذهب الى الحق ودعه دعه فلذلك اقول له لابد لا بد من محكمه مستقله يرجع اليها المتخاصمة هذا هو الحل والحل الثاني قاضي ان يكون لا منك ولا منه قاضي مستقل ولا يكون مع هذا ولا مع ذا ثانيا ان يوحد الجهود ان يوحد الجهود حتى تتوحد الصف ثالثا ان يوحد الفتوى لا يكون هناك واحد يفتى بأن فلنا كافر وآخر يقول لا الأطفال والذين لا يعرفون ما عندهم تجربة يبغى يضرب على أيديهم ولا يتكلموا في مسائل خطيرة سين المسألة التكفير هي من مزارق الأقدار هناك شروط هناك موانع ليس كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه والكفر العام لا يستلزم دائما الكفر المعين فلا بد من علماء يضبطون هذه المسائل اذا كانوا يرجون المسائل لا بد ايضا هذه المسائل ماذا يفعلون يحيلونها على علماء اعلم منهم وفوق كل ذي علم عالم ومنتهى العلم الى الله ثم من وجدنا عنده ظلم لا بد أن يرضى بالقضاء أن يرضى بالقضاء أنا أقول هذا مع فصائل إسلامية أما الاختراق فهناك اختراق هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان اختراق كان منافقون كان فلهذا صلى الله عز وجل أن يبارك في جهود المجاهدين لإعلاء كلمته ونسأله سبحانه وتعالى أن, أن يوحد صفوفهم وكما سأله سبحانه وتعالى أن يجعلهم بإذن الله عز وجل منار للخير وتعيد نقف هنا والله تعالى أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته